فان طلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية نستطع ما أهلها فابعئ يضيفهما فابعئ يضيفهما فوجد فيها جدار ينقض فأقامه، قال لمشي ثلاث تخذ عليه أجرا.